اسم الابو الاسم الروح وكتب الاله يحد اني احنا بعد ما اتتنى بالصعود السيد المسيح منتظر حلول الروح القدس او الخطرة التي عاشها السلاميذ كانوا ينتظرون حلول الروح القدس وفي انتظار الروح القدس وعمله أرد النعر لسمار الروح القدس كما ورد في غلطة خمسة وعشرين لسمار الروح القدس محبة فرح سلام طول أناس لط صلاح إيمان وداعه تعطف. وأتذكر أني كلمتكم عن كثير من ثمار الروح الخدس كثير وأريد أن أكلمكم اليوم عن هذا من ثمار الروح الخدس اللي موجوده دي واللي هي الإيمان الإيمان الناس كتير بيشكروا انهم مؤمنين دون كلمة ايمان كلمة كبيرة خالص اكثر من المعنى الفقحي لبعضها للبعض اللي بستمعها زي البعض يقول انا الفقح وانت تحق وانا لو كانت مجرد امن يعني اعترف بلاهوة المسيح وخلاصة بينما الايمان هو الحياة كلها الحياة الروحية كلها لذلك نقدر نقول حياة الايمان ونقدر نقول ان الشخص المؤمن هو الضغط الذي تتميز حياته بهلاقة كاملة مع الله عايزين نفسه مثلا ما يعني ايه يعني ايه فضل مؤمن ايه الايمان ليس الايمان فقط هو الايمان بحقائق الايمان الموجودة في قانون الايمان يعني تقول بالحقيقة نؤمن لإله الواحد باب كل الابن الوحيد يسوع المسيح في القيامة للمعمودية الى اخر لا في اشياء كثيرة ينبغي ان تؤمن بها حقا تؤمن بوجود الله وتؤمن ان الله موجود معك في كل وقت وموجود أمامك في كل وقت ولو آمنت بأن الله موجود أمامك في كل وقت يسخل حياتك عن خذل والاستحياء من وجود الله فلا تخطئ الانسان اللي ليس في ذهنه ان الله وائف امامك اسمي موجود فاذا شعرت بان الله موجود امامك تشعر بالقوة سلا تخاف وتشعر بالاطمئنين سلا تنجعه زينا بيقول البرون فأمنك فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلأ تجعد ولذلك إذا قال إنسان إنه مؤمن وكان يخاف فهو ليس مؤمنا بالحقيقة لأن المؤمن لا يخاف المؤمن حقا يؤمن بالله وبحذره وبرعالته وبوجوده وبقوته وبتدخله في الأمور كلها مش مجرد الإيمان شوية سلمات بأولها الإيمان بحوات متخاك وأنك مش مأمن متخاك وأنك مش معمل. يكذي خاف لما وجد الاعداء محيطين بالمدينة حمى قلوسة المؤمن فقال ان الذين معنا اكثر من الذين علينا لذلك لم يأخذ لما بكرت خاف وجد يقع المية كان في حال ف pouch Diemamm ولم يكن في اليمان الحقيقي اليمان الحقيقي ممكن يمشي في الميت وما يفصل اليمان الحقيقي ممكن ينجل في غرف الاسود وما يفصل الإيمان الحقيقي ممكن ندخل في, في, في اتوني النار وما يفصل الإيمان الحقيقي ممكن يصلي في بطن الحوت وما يفتر احنا ساعات نقول ان احنا مؤمنين ولا نكون مؤمنين بالحقيقة المؤمن الحقيقي اذا وقف يصلي ليشعر بوجوده في الحجرة الالهية اذا سرح مخه وهو امام الله بايمانه بيوجوده مع الله بعيث اذا وقف في تكاسل في تكاسل في عدم احترام في عدم فشوع لا يكون مؤمنا بالحقيقة الجيل مؤمن بانه موجود في صدرة دينا ويبقى بالشكلة. الذي يؤمن بوجود الله يجب الإيمان ظاهر في حياته يعني المتكبر لا يؤمن بالحقيقة لان لو مؤمن بالله يجب انه لا عزمة توجد الى جوار الله يخشع امام عزمة الله ليه المحمن بيسجر لأنه ساعر في سجوده لأنه عمام خالق السماوات والأرض سمة إيمان لازم نفهمها بالزبط تؤمن بالله وتؤمن بصفاته والذي يؤمن لا يسك التلقم الذي يؤمن لا يخطأ والذي, والذي يؤمن لا يخاف والذي يؤمن لا يستحفر والذي يؤمن لا يشك الذي يؤمن بقدرة الله على كل شيء لا يشك أبدا لا يسترج أبدا لا يفقد السلام أبدا لا يكون نهضة للأفكار أبدا لا ليقص ابدا لما راحت بليقص بيصار, بيصار بيصار بيشكر يقل له انت مش مؤمن يقل له ايوه يقل له فتشك ليه يشك ليه بكذر لا اخوتي احنا بناخد كلمة ايمان وحكير ايمان يعني اؤمن باسم الاب والابن والروح لفجة وفجة أو أؤمن بالكتاء والصليب وخلصة؟ لا الرسول بيقول إن كان دينه إيمان لنا سلام مع الله فهل أنت ليس سلام مع الله؟ إن كانت ليس سلام يطمع عندك في إيمان وإن كان ليس سلام يطمع مفتوح عايش الفرح الجائد المؤمن الذي لا يعيش في فرح إيمانه هو يحتاج إلى مراجعة هل هو مؤمن صحيح ولا لا انت تؤمن بالله تؤمن بعمل فيه تؤمن بعمله في الكريسة تؤمن بعمله في المجتمع كله تؤمن بإنه ضابط من كل واخد من كل حاجة في إيمانية ينبغي أن تنتقل من الفتر إلى الممارسة العملية حقائق إيمانية ينبغي ان تنتقل من مجرد الفكر الى الممارسة العملية في حياتنا ففكر حياتنا هي حياة الايمان اذا كنت تؤمن مثلا خلت صلاة المؤمنة ان انت تسمي بغير ايمان على صلاتك منمؤة بالإيمان، تؤمن أن الله سمع، وتم، وتؤمن أن الله استجاب، وتؤمن أن الله سينصف لطريقة صالحة وبمواعيد الحنين للصلاة المؤمنة. التلاه المؤمن الإيمان يدخل في حياتنا الروحية كلها في تفاصيل التفاصيل وليس هو مجرد سلام المشكلة أن البعض يدعون الإيمان في العقيدة واللهوت فقط ولا يدعون الايمان في الحياة والممارسة في الحياة والممارسة وينهما يأتي الايمان الحي الكتاب يتسلم عن الايمان الحي وقال ان الايمان بدون اعمال ميئ اذا كنت تؤمن ولا تعمل ايمانك ميئ اذا اردت ان يكون ايمانك حيا امن ما يليق بهذا الايمان وحده لا يحصل ايمان المسلم ان ايمان اذا كان حيا لابد ان يكون له ثمر وكل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى في النار هذا ايمانك بالثمر من سمع تعرفونهم فمن ثمر إيمانك نعرف إيمانك هو للمؤمن أقول له وريني إيمانك في حياتك في أعمالك في نماركاتك الذي يؤمن لا يؤمن فقط بالله إنما يؤمن أيضا بالحق وبالقبيلة لأن الحق والقبيلة من شفاق الله والله والحق ليس الإيمان فقط بالتدفج والشداء والقيامة والسعود إنما أيضا إيمان بالحق إن كنت تؤمن بالحق فلا يمكن أن تعمل شيئا من الباطل ولا يمكن أن تدافع عن الباطل ولا يمكن أن تتملق الباطل وتدهنه وتزامنه ولا يمكن أن كنت تجد في حياتك لأنه ده يبقى إيمان كيست تؤمن بالحق وانت تسجد كيست تؤمن بالنور وانت تسجد في الظلم بل ايضا شيء واسع ان كنت اؤمن بالحق اؤمن ان الحق لا بد ان ينتصر، مثل ما حدث لأن هذا جزء من الإيمان ممكن الحق يتعلم لكن لا بد يمتسر والشعب المؤمن يكون واسطا من هذا تماما على الكريم كان الحق يتعلم وفي القيامة كان الحق ينتصر، وفي الصعود الحق يتنجل إذا المفروض أنك أنت تؤمن بالحق وتعيث فيه وتبقى إنسان حق آني تتلق في الحق الإيمان ده, ده شيء ثاني. أن الذي لا يتلق حسب الحق من عبارة يسميه مؤمن. مؤمن بالحقيقة يبأزعيه. والذي يحب الحق يجاهر به ويدافع عنه. والذي يحب الحق لا يدافع فقط عن الحق بالذيء من الناس وإنما بالنسبة لنفسه. يدافع عن الحق في حياته قبل ان يطلب الحق من الاخرين لانه مؤمن بالحق انت لما تكون مؤمن بشيء لابد تسلب فيه اذا كنت مؤمنا تؤمن ايضا بالابدية وتؤمن بصماء هذا العالم وبقلان هذا العالم ونحواته إن كنت مؤمنا حقا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأنك تؤمن أن العالم يديد وشهواته معه أنا أعزب من مؤمن يتعلق بأمور العالم من مؤمنISزاي إذا كان مؤمن أن العالم يبيلي يساويش معه هل أنت تؤمن بهذا الكتاب المقدس شؤي need ش aurلك الكتاب المقدس يقول محبة العالم عجاوة لله هل تؤمن بأن محبة العالم عجاوة لله وإن كنت تؤمن أن محبة العالم عجاوة لله فكيف تحب العالم من هنا كان الإيمان بالتدريب يشمل كل شيء يشمل الحياة الروحية كلها ويشمل العقائد واللاهوتيات كلها ويشمل شخص سفاة الله والسلوك كما ينبغي له هذا الإيمان أيضا يظهر جليلا في وقت ضيق في وقت السعة ممكن كل أحد يتمعني لكن في وقت ضيق يختبر الإيمان وفي اوقات كثيرة يحاول ربنا انه يختبر ايماننا يختبر ايماننا الرسيل يقول انتحنوا انتتن اختبروا انتتن هل انتم حقا في الايمان انتحنوا انتتن تحن نفسك انت مؤمن ولا لا اختبر نفسه. بكل الاشواء اللي قلناها جنيان النبي اختبر ايمانها في الديقة فلما اعلم عن عبادات اخرى وان لابد من السجود للعبادات الاخرى جنيان نتشلى لإلهه في الخفاق خلونا ينفعته ادخل مخدعك وغلق بابك دي ما تنفعته خلونا تنفعته دي ما تنفعته ديش عاجة بتاعته من فوق لوقت اساجة الناسك المطلة على قورة مين لله عالة من أمام الناس في العلمية اعتاد الكل والشبادية مسيحة الإيمان يبان في البيئة في في البيئة خاص وأنقر يبقى اختبر إيمانك ووجد إلى فوق ربني اختبرك إيمانك ده مزبوطة للأ الإيمان يختبر في ضيق يعني في التعب ويختبر في السكون يعني انت واقف وقصابه البحر الاحمر ترفع رجلك وتحطها في الميه ولا لا هنا اختبار الإيمان على رأي واحد قال ان البحر الاحمر ليس انشق اول ما ضرب موسى بعصاه انما اول ما اخذ رفع رجله وحطها في الميه في إيمان يختبر بشكل ده في الشكوك يعني المسيح يقول للراجل صاحب اليد باليابسة يقول له مد يدك فمع رب ديابسة في الشيء في الاول وبعدين انا امدتك لا الراجل راح ندتك مدام انت قلت مدها يبقى هي خلاسة شدر امره ظلمة الامر مد يدك شدره للأعطاب و وللأوردة والكرايين والكل حاجة متعرك بكم ده الإيمان الإيمان الذي لا يعرف كتك دي في يسمي بكسة هوريكو يعني إيمان كنت تعرفوا رواد الفضاء اللي بيقولك في منسكة اسمها انعدام الوزن. ولو الواحد مش فيها ما يجرى لك حاجه ان كل ما اتخيل ازاي الراجل التاني طلع من باب السياره ومشي في الهواء حط رجل في الهواء ومشي اقول ده مؤمن تماما بكلام العلماء لان لو عنده كشف واحد من دول يروح رجل في الهواء وهو مشوار عادي يعني ينزل من خامس دور ده ينزل من ولا من وين ده جمع داني الإيمان اللي يخرج ويحط رجل في الهواء. شاعر بأن ربنا يستطيع كل شيء الإيمان الذي يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يحوينه الإيمان الذي يختبر في الديقة إيمان بولت في شرح برمية دمانية قال ايه قال من سيبطلنا عن محبة المسيح أشد ضيق أم اتحاد أم جوع أم عريك أم حتر أم فيك الى أكرة فإني متوقفا يعني مغملا انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤتاء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمر ولا خريقة أفرة تقدر عن طفلنا عن مقبض الله اللي في النسيح يسوع هذا الإيمان الذي يظهر في الضيقة البعض في الضيقات ليشعبوا ليشكوا ليشعبوا يشكوا يدعون يا دهون يحر ملاك الرب وقال الرب معك يا جفاري بقى اللي معاك معاك جاي إن كان الرب معنا لماذا أصابتنا هذه البلايا؟ البلاية يا يا حبيب الرب معك وانت في البلاية مين قال ان البلاية تدل على ان رقمت معاك الإيمان لا يخفن بالحياة ولا يستند على الأمور الظاهرة معانا وعن معانا ديكا لكم لكن ربنا موجود وربنا معاك لا الإيمان الذي يختبر في ديكا مخنى منكي في باتنا لكن ربنا معاه في باتنا وكنت في الروح في يوم الرب في الجزيرة قبتني وأنا يوحنى شريككم في البيئة وفي ألام المسيح وصبره الإيمان يختبر يختبر في البيئة ويختبر في الشك الإيمان الذي مثل الصخرة تهد عليه العواتف والأمهار والأمطار بالرمان يتبسنه وهو قامد حي مش يقرأ كتاب يشك يشك رأي غريب يشك يشك عطرة ولا محاربة للإيمان يشك يشك دي كي يقول أم التون والقنى والشك يحكى المرض لحد من قريب يشك ايه جراله دا هو دا إيمان هوائي والإيمان ثابت ما عد قول الرسول كونوا راسحين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين عالمين أن شعبكم ليس باطلا في الرب إيمان الناس الراسحين غير المتزعزعين الامين الذي عاش فيه الشهداء كانوا يقطعون قطعا وايمانهم لا يحتجز وكان يعذب المؤمنون اميمهم وايمانهم لا يحتجز وكان يطرحون من الوحوش تكسرهم وايمانهم لا يحتجز فلا يقول احد اين هو الرب الهنا انه يقول اين هو رب الهنى با ايمانه بعيد عايز يشوف دعنيه عايز يحكم بالمجاهر لا الله موجود في ساحة الاستجاد زي ما هو موجود على جبل التجلي لا الايمان القوي اللي ما مفيش حد في هذه في ظواهر من برا، في إيمان صدق، في إيمان في السكوك، في إيمان بعمل الله الكثي، أنت تؤمن بعمل الله الظاهر، ولكن مطلوب منك أنك تؤمن بعمل الله الكثي. نكرت أنك تؤمن بأسرار ملكوت الله، نكرت تؤمن بالروح الذي يحب حيث وسائر، نكرت تؤمن بوجود المسيح في الوسط واليمن والمعار، لا يخص احد من يد أبي شيئاً هذا هو الراع الصالح إن أنت تؤمن بالصلاحه وتؤمن بالعياته إن يتمن بيؤمن بربنا يعيد يتلم ربنا كأنه يتلم واحد حجائف قصابه ويقارع مع الله الموجود أليه الله بالنسبة إليه ليس فكرة، ليس فكرة أننا هو شيء كائن ملموس، معروف، موثوق به. لا يعتمد على الحواس. نحن نؤمن أن ملائكة الرب حولنا، ملاك الرب حال حولك أنت، ومع ذلك لا مرة الملاكية. لكن نؤمن بوجتهم فنحن لا نراهم ها أنا معكم كل الأيام إذا كمع اثنين اي ثلاثة بإثمي أكون في وشدكم نؤمن بالله ونحن لا نراه الامان يعطي القلب قوة وإثم اماني هولاد الله المؤمنون به جائناً أقوياً جائناً أقوياً وينت السلام على قلوبهم بالتبرار من حاربني جيس فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مسمعني لا الإيمان لا الإيمان في كثة مرء في الرسول لما ظهر أسد جاءت أبوه أما هو حلم يخط لأنه كان إنسانا مؤمنا زي ما بيقول الكتاب اطمعوا ثمارا تليف بالتوبة أقول لكم أيضا اطمعوا ثمارا تليف بالإيمان حتى كل من يراكم يمجد أباكم الذي في السماوات حينما يرى حياتكم المقدسة وحينما يرى قوة روحكم وحينما يرى سلام الله في قلوبكم إذن يعرف تماما أنكم من أهل الإيمان هذا الإيمان الذي يعيش فيه الإنسان هي ايمان دينخل الجبال هناك درجات من الايمان هناك درجات من الايمان وهناك منوط الايمان اذا كنت مؤمنا حاول ان تنمو في ايمان وحاول ان تقوى فيه وتزداد فيه لكي يكون لك الايمان الكامل العمل في حياتك ليس فقط الذي ينخذ الجبال لانما اللي نسمع تعوبة يقفت افاده يستطيع يتخطاها تعجبني جدا العبارة التي قيلت عن ذو الذي بنى الهيكل الجبل العظيم أمان جرباب يسير سهلًا. أبرز واحد مؤمن إن جبل العزيم أمان جرباب يسير سهلًا. إذا عيش مع واحد مؤمن فصر إن تعايش مع قوة الله بيعيشي والله بيصرفه يبي يشارك مع الله. أأمن بأنك هيسل للروح و بأن الروح الفجس يحل فيك واسلك كهيسل المخدس يحل فيه روح الله تقول أنا مؤمن ولا تكون هيسلا مخدسا يبقى إيمانك بعيد المسجد من الرب أن يعطينا هذا الإيمان له المجد الدائم إلى الأبد الأمين